بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله هو الصمد لم يلد ولن يولد ولن يكن له كفوا أحد, أحد, أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله هو الصمد لم يلد ولن يولد ولن يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الله الصمد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 بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواة الخناس الذي يوسف في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستغي نهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرطوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألفا مالا ِكَ كِتابَابُ ل رَبَ فيِي فذَلّمُتَّقينَ الذيِنَ يُؤْمِنونَ بالالغَيبِ وَيُقمونَ صفَرَةَ وَمِ رَزَ غنَاهُم ي فقُون وََّذِينَ يُؤمِنونَ بِمَا أُ فيِلَ إلَكَ وَناءُ فِلَمِهُم غَفَلك وَلَِّ خِاتِهُم يُوقِون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من ذجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراط والعلم دافع البناء والوباء والقحط والمرض والألم جسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منظر في البيت والحرم شمس الطحى بدل الزجى صدر العلا نور الهدى كهف البرى مسباح الظلم جميل الشيام شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده السيد المرسلين خاتم النبي شفيع المذنبين أنيث الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقردين محب الفقراء والغرباء والمساكنين سيذ الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب العالمين راحت المشتاقين الشمس العارفين سراج السالكين مسباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبيج الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الضاوين صاحب قاب قوسين مهور رب العالمين جز الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور جماله. صلوا عليه وعلى آله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا, ب... وتطهرنا بها من جميع السيسيات فترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون